لا بثين فيها أحباء لا يذوقون فيها برده ولا شربا إلا حميم وغسقا جزاء أو مفقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكانذبوا بأياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.